وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشقت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت عليمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس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 الأفوق المبين وما هو على الغيب بضير وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أي يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء